أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوهامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع فلا قادرين على أن نسمي بلانهم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفار؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المشتقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاميره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتمع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تعبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يوميذ ناظرة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 أيحسب الإنسان أن يترك تدا ألم يكن ضفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منهم زرجين الذكر والأنفارا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 ألمَ قَنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ شَجِنَ بَتْلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا مَصِيرًا إِنَّ هَذَا إِنَّهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَكِرُوا إِمَّا كَفُورًا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَغُلاَلَ وَسَعِيرًا الأبرار يشربون من كأس كان متاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله فجرونها تفجيرا ينفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويضعنون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نضعنكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم فَبَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَغْرَةً وَشْرُورًا وَجَزَاهُمْ لِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظلالها وذللت قضوفها تذليلا ويضاف عليهم ميانية من فرقة وأكواب كانت قوارير قوارير من فرقة قد دهوها تقديرا ويشقون فيها كأساً كان لزاجها زنجبيلا عينا فيها تسنها سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِيَابُ فُنْدُسٍ خُرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلٌ وَسَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا ز ا او وكان سعيك مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما في من انكفر اسم ربك ذكرته ومن الليل فاسجد له ويح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم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 الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدخِلُ مَن يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْتَلَهُم مَعْذَابًا أَلِيمًا إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فإذا النجوم ضمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت يلي يوم أجلت يوم الفصر وما أدراك ما يوم الفصر ويل يومئذ للمكذبين ألم نهرك ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وين يوميذ للمكوّبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم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 مَيِّذِ الكَذِبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ بِفَلَا فِي شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كَأَنَّهُ جِنَانٌ صَفّ فَإِنُّ يَوْمَ إِلَّا هذا هَذَا يَوْمٌ لَا يَذْقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَبِرُونَ فَإِنُّ يَوْمَ إِلَّا الْمُكْنَبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَ نَكُمْ وَالْأَوَلِيمِ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ fakir dön ve inr إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلٌ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَإِنُ يَوْمَئِذٍ قِيلَ لَهُمْ لا يركعون وإن يوميذ للمكذبين فبأي حديث